الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. تبت يدا أبي لهب وتب